م اللهم ع م منه وما ن ا م نعلم ونعوذ بك من ونعوذ الشر ل بك ك عاجله وآجله انا ع ل م م نعوذ ه وما لم ن ل اللهم م إنا ن ع برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ث ن ا ء عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المستضعفين في سبيلك في كل مكان اللهم عليك باليهود ومن أ ع ا ن ه م اللهم طهر المسجد ا ل أ ق ص ى من أ ي د ي اليهود اللهم طهر المسجد الاقصى من ا ي د اليهود اللهم اخرجهم منه أ ذ ل ة صاغرين يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم نصرك المؤزر ل إ خ و ا ن ن ا في فلسطين اللهم نصرا مؤزرا اللهم ك لهم مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم ك ل إ خ و ا ن ن ا في الشام اللهم ك ل إ خ و ا ن ن ا في العراق اللهم أ ص ل ح أ ح و ا ل المسلمين في كل مكان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 يا حي يا قيوم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم واجعل ولايتهم فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا تقبل منا إ ن ك أ ن ت السميع العليم وتب علينا إ ن ك أ ن ت التواب الرحيم اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إ ن ك عفو تحب العفو ف ع ف عنا اللهم انك عفو تحب العفو ف ع ف عنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم صل وسلم على نبينا محمد